هُنَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْثَاقُنُ نُفُسِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ بآيات فَاسِقُونَ اشْتَرَوٰ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سبيله إِنَّهُمْ سابقون. فقاتلوا أمة الكفر فقاتلوا الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ياتون فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان الرسول وهو بدؤوكم أول مرة أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن اللهم بايديكم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهد غير قلوبهم وي وَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنّ وَاللَّهُ خَبِير